قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اِسْتَهُوَتْهُ الشَّيَابِنَ في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين يصر إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب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 يوم من كافرين وون من كافرين وون للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون حلات الدنيا على الاخره ويجبن الكافرين من العذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأنفع ويصفدون عن سبيل الله ويبغونها عجا أولئك في بلان بني وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآناتنا أن أخرج قومك من الظلمات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وَذَكِّرْهُمْ بِالْآيَاتِ مِنَ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِالْآخِرَةِ لَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ كم آيات لكل صدار شكور وإذ قال من سيقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال من سيقومه اذكروا نعمة الله عليكم من إِذْ أَنْ جَاكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَانِ إِذْ أَنْ جَاكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَانِ يَسُومُ لَكُمْ, يسوم لكم سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ ويذبحون أبناءكم ويستحنون انساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لإن Shakerthun yazidhan lakum Walani kafartun in azaabim shahib Walani kafartun in azaabim shahib Walani وَمَا أَنْتَ بِشَدِيدٍ <معبادلشري> وَأَنْتَ <والتأذن> ظَلَمْتَ رَبَّكَ فَشَكَرْتَ تَعْدًا لَّنَكُنْ وَلَئِن <عبادلشري> وقال موسى إن تكفر ام كنت وقال هام سان تكفر ام كنت ولم ش الأرض وقال موسى الأرض جميعا إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله مغني فإن الله مغني حميد ألم يأتكم ألم يأتكم قَدْ مِنْكُمْ قَوْمٌ صنهم وما تسربوا يوم فردوا ايديهم في اسفه وقالوا وقالم ان ما كفرنا بما ارسلت به وقالم ما كفرنا بلا ارسلت به وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتَنْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِنَّا تَبَعُونَنَا إِلَيْهِ مَرِيبًا قَالَتْ رَسُلُهِمْ وَفِي اللَّهِ شَكٍّ قَالَتْ رَسُلُهِمْ قالت رسلهم أفي الله, الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات أفي الله شك فاطر السماوات شاتر السماوات والأرض يدوكم شاتر السماوات والأرض يدوكم يدوكم لي أنفر لكم يدوكم لي 雨 O Niko aswarota bir tadazar. Mins treats u فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض يدعاكم يدعاكم يغفر لكم يدعاكم يغفر يَا دَارَكُمْ وَانْفِرُوا لَكُمْ زَادُكُمْ يَا دَارَكُمْ وَانْفِرُوا لَكُمْ زَادُكُمْ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قَدْ إِلَّا بشري فينا. قَالُوا إن أنتم إِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّخْذَلَكَ ۖ بَلْ أَنتَ حَذَرٌ ۖ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا ۖ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّوا فَتُونَا بِسُلْطَانٍ نَبِيّ <تصفيق> قَالَتْ لَهُمْ مَرْجُرُهُمْ إِنَّمَا النَّشْءُ لَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا النَّشْءُ لَا بَشَرٌ فَسْكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ مَنْ عَلِمَ مَا ولكن الله يهم على من يشاء العباد وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله على الله فليتوكنا اللَّهُ سَنُؤْتِيكُمُ الْمُلْكَ مِنَ النَّاسِ وَمَا نَمَنَعُهُ إِلَّا نَتَكَفَّلُ عَنِ اللَّهِ وَمَا مَنَعَ اللَّهُ وما يا من لا نرى منه كنع الله وقد هدانا وقد هدينا سهلا يا للصبر علينا اذا ابتلينا قال انهم وكفروا رسله اتامنهم وكفروا رسله نخرجنكم من ارضوا منخرجنكم في ملته البا فألخى إليهم ربهم فألخى إليهم ربهم لمهلكا من الظالمين فألخى إليهم ربهم لمهلكا من الظالمين ولنسكن لكم وذلك من خوف طامن وذلك من خوفه طامن لا خوفا واستفتح واستفتح رفيع القدر بالمنو Yastaftafi wa khala ka mjabbarin arind Min warang jahimman Min warang نُسْقَانَا مِنْ سَدِيدِهِ استفتحوا خالق الكون رب العالمين يرى الروح جذنا ويصانكم سقيم لا تجره ولا ينسو ما ونت فلله لك فريد ربي أعماله كرمات اشتدت به الريح في الناس لا يقدر مما كسب على شيء Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawaati? Alam tara anna Allaha khalaqa as-samaa wa рансан йузур кувват хултул жод ва можамта алаллаху назас варансиллах варанзуху فَقَالُوا إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تَقُولُ رُدُّوا فَإِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَا كُنَّا لَنُتْبَعَا جَهَلٌ مُّغْلُولٌ عَنَّا جَهَلٌ আল্লাহ আল্লাহ سهلهت له على ما لا را للله من شأن قام الهدا الله قام الهدا ما هو سنا ان لم لا اجزينا نمسنا اجزينا نمسنا ما وقال الشيطان لما قبل ام وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله عبكم عب الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وقال الشيطان قضي الأمر إن الله عادكم عاد الحق وعدتكم وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان يا تو كن فستجوتون سلام تنامي سلام تنامي ودم ما ان ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم إني كفرت بما أشرفت من قبل إن الظالمين بمن عذاب الأرض. ادْخِلُنَّ الْجَنَّةَ آمِنِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَادْخِلُنَّ الْجَنَّةَ آمِنِينَ وَالصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكَ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَلَمْ تَرَ كَيْفَ بَرَزَ اللَّهُ لَهُمْ فَسَلَنَكَ مَنَتَنَةً أصلها فانت وفراها في السماء تؤتي إكلا الله كل محيم بإذن الله الأنفان من الناس لعلّه يتذكرون ومثل كلمة خبيفة كشدرة خبيفة كشدرة خبيفة جتفت من فاق الأرض ما لها قرار يثبت الله الذين آمنا تثبت الله الذين آمنوا بالقوم في الحياة الدنيا بالقوم الثابت في الحياة الدنيا عفو الأنفرة فما ظل الله الظالمين ويفعم الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا أحمل قومهم دارا دوانا فأحمل قومهم دارا دوانا يجهنم ما يسلم جهنم يصل منها وَنَنَسْلَمُ لِلَّهِ وَبِهِ نَسْتَقْرِ وَجَعَلَ اللَّهُ لَنَا دَارًا مُنْزِلِي قُلْتُ مُتَعَرِّفًا إِنَّ نَصْرَكُمْ مِنَ النَّارِ صَلَاتَ تَعْنُ مِن فَوقِنَا رَزَقْنَا وَمَا سَتَنَا رَزَقْنَا مِن ثَرْوَةٍ وَعَلَمٍ ثَرْوَةٍ وَعَلَمَةٍ قُلْ إِنْ أَتَيْتُم مِّن قَبْلُ فيه من قبل أن يأتي يوم لا بلغ فيه ولا خلال الله الذي فلق السماوات والأرض وأنزلنا وَإِنْ ظَلَمَنَا السَّمَاءُ نَعْمَا سَنُخْرِجُهُ فَأَخْرَجَ بِهِمُ به السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي بَحْرٍ مِّنَ الْأَمْنِ لَكُمُ الْأَنْهَارَ فَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ عَلْقَمَرَ بَائِدًا فَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْنَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكَ مِّنْ كُمْ لِمَا سَأَلْتُمَاهِ وَإِنْ تَعْضُوا مِنَّةَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا وَلَمَّا إِنْ سَأَنَا نَظَنُوا مَا انْكَفَأُوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البلد آمنا رَبِّ ذُنُوبِي وَغَلَطِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ مَن يَغْفِرْ ذُنُوبًا إِلَّا اللَّهُ وَلَا مُصِرِّينَ عَلَىٰ مَا قَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ رَبِّ إِنَّهُمْ لَقَدْ فَمَن تَتَّخِذْ عَدُوًّا ومن عصعني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذرية دواب دواب العير زرع عند بوتك المحرع عن ربنا رَبَّنَا لِقَايِمِ الصَّلَاةِ فَاجْعَلْنَا قَائِمِينَ مِنَ النَّاسِ فَاجْعَلْنَا قَائِمَةً لِلنَّاسِ تَهْدِينَا وَارْزُقْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ربنا ان انك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما نعلم على الله مشان وما وخفى أنا الله من شيء في الأرض ولا في السماوات الحمد لله الذي وهدني على الكبر إسماعيل وإسهاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا أتقدم دعاء ربنا أعفر لي ومعاني بيعني رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا يا عام الظالم يوم ما يؤخرهم يا عام تشخصوا بسار ولا تحسبن الله غافلا عن لا يعامل إن نماذ افترا ومن يوه تشخص صف وصاد بغت العلم كنص ما ان تبدو لهم طرفهم كافيدتهم هو ما سينزل اتهم العذاب العذاب سيقول الذين ظلموا الذي ربنا اقصنا الى اذن ق لَئِنْ أَجَلْنَا قَرُمَتْ وَعَذَابٌ كَانَ مَكْتُوبًا لِلرُّسُلِ أَوَرَنْتَكُمْ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا نَكُنْ ذَوَانِ يَسْتَكِثُ فِي الْمَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَسْتَكِثُ فِي الْمَسَاكِنِ الَّذِينَ نَزَلُوا إِنْ فَسَّعُوا ظُلْمًا رِتَابًا هُنَا لَكُمْ كَانَ فَسَعًا وَضَرَبْنَا لَكُمْ رَمْفَالًا وَقَدْ مَكَرُوا لَكِنْ وقد نكروا نكرهم وعند الله نكرهم وإن كان نكرهم لتزول منهم الجبال وقد نكروا نكرهم وعند الله نكرهم وإن كان مكرهم تزول من جبار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ اللَّهِ عَزِيزُ يُذُنْ تُقَامِ إِنَّ اللَّهِ عَزِيزُ يُذُنْ تُقَامِ يَوْمَ تُبَدَّلَ الْأَرْضِ غَرَ الْأَرْضِ يوم تبدل الرد غير الرد والسماوات السماء يوما تبدل الارض غيرا مرحبا السماء يوما تبدل الارض غيرا مرحبا يوما تبدل يوم تغدى الأرض الأرض ودرزي بالله. ودرزي بالله يا وطنتك الارض حيرا ارض والسماوات بدر زيد الله وبدر يا سيد القوم وبدر يا طائره المجرمين يومئذ يرون يا طائره المجرمين يومئذ يقولون ما استعاذ ترى وطوشا وجوه من النار من النار وطوشا وجوه من النار بيجزي الله كل ما ما كسبت إن من الله سرنا نفسات I am Segah l�ki wa dua da sayaka lorretii yao er inventu bafda hafda قَرَنَ جِفْنَنَا لَمَّا أَذِنَ قَرَنُوا لَنَسْأَلَ اسْتَأْنْدُ يجزي الله كل نفسه يكسب إن الله سريع الخساب إن الله سريع الخساب فاذا بلاه فاذا بلاه الله вахунна масурир валлама